لنكاونك انت ان هذه كلمه اقام في نزور مصطفى الهادي عليه من السلام محمد نوشتي يا فينا صلوات الله على الهادي الأمين إماران الأنبياء والمرسلين nabiy ya salay salam alayka ya rasul salay salam alayka nabiy salay salam alayka ya rasul salay salam alayka ya habib salam alayk salawatullah من اهل البدور اتلا كنت ما راينا قدو يا وجه السور مشرق المدرو علينا فقدات من اهل البدور اتلا كنت ما راينا قدو يا وجه السور انت شمسوني انت نورون نور البقر انت شمسوني انت نورون نور البقر انت بدرون. Anta suruh, anta cemsuni, anta nurun bukan nur, anta cemsuni, anta nurun bukan nur, anta betul, anta nurun bukan nur, anta betul, anta ikhiri walaupun anta misah sudur ya selamat ulang